يقوف عليهم ولدان مخلدون بأثواب وأبار قوك وَمفتِ ذَت مِ يَت خود وَنح ق مَِّا يَشتعود أَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ لا ينسعون فيها لغو ولا وَقُلْ إِنَّ مَنْ بُغِيَ لَهُ وَلِيٌّ نَنصُرُهُ وَثُمَّ انْتُمْ مِنَ الْآخِرِينَ وَكَانَ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا all